wa ahsana matila wa ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتان اتخذوا هذا القران مهجورا وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي وكفى بربك هاديا ونصيرا